والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون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 ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فاني تصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخري ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مسل إنسان ضر دعا ربه مُنِيبًا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آدابا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من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 قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنه وأرض الله واسعه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل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 يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هديهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ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 أرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه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 أفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءُ الْعذابِ يَوْمَ الْقِيَامِهِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَيَهُمُ الْعذابُ مِنْ حِيثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخَزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القر آن من كل مثل لعلهم يتذكرون قر آنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون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 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جيه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جيه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 أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عباده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره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 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَآخِرِهِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَا لهم سيئات ما كسبوا وحيق بهم ما كانوا به يستهزون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها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 قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا من رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا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 من قبل أي أتياكم العذاب بعثته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرّت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بل قد جئتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده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 سبحانه وتعالي عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخر فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت أرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين, وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.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 أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جئوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض, نتبوى وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين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 حَمِيم تَنزِلُ الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ